ele ki amam olai abatai warasish magin qodam ya mani ya hatta elak ya ali ya hussein qodam nadiel ya hussein elak ya mani ya hussein qodam nadiel ya hussein warasish magin بدك نقدم تحيه نهني ونبارك الزهره الزكيه اليوم ميلادك نقدم تحيه نهني ونبارك الزهره الزكيه كل محب فرحان هاي المسيه كل محب فرحان هاي المسيه يا بسمك قبالي لهج لساني يا حسين بسمك قبالي لهج لساني يا ليلي يا ليلي يا يسرح حبك في عروق فؤادي والقلب ما ولا ينسىك ينادي يسرح حبك في عروق فؤادي والقلب ما ولا ينسىك ينادي الهاد هو حسين وحسين هذه الهاد هو حسين يا حبيبي المصطفى العدلاني يا المصطفى العدلاني دير وجهك ليل او صبح ميلادك بيطر رسائل يا بنت فهد دير وجهك ليل او صبح ميلادك بيطر رسائل وخصك بايات رب الجلاله وخصك بايات رب الجلاله خصي اسمك وسطر الحكي اسمك وسطر الحكي ياني يا اليوم املا جسمي مسروره والقمر مولاي من كنوره اليوم املا جسمي مسروره والقمر مولاي من والشمس من الخجل محجوره والشمس من الخجل محظوره نور وجهك يشقق للمعاني نور وجهك يشقق للمعاني يا بعده يا غالي واسيبك ما تلقى قوم يا يا غالي يا حجي انت نور يا حسيني لك يا منيتك يا حجي فاز بالجنة وسعد ما تمس النار اللي يحبك اذن واللي حبك, حبك فاز بالجنة ما تمس النار اللي يحبك فاز بالجنة ما تمس النار اللي يحبك انا ما عندي بعد يا يرحبك <مترجم> يا ما قدي بعد احسين حبك نهر كوثر سقان احسين حبك نهر كوثر سقان المكساج والهندسه الصوتيه محمد الزيداوي كلمات الشاعر الحسيني عاد السراي بصوت الرادد الحسيني سلام الدبياني <مترجم> التصوير والمونتاج تحسين العطواني <مترجم> وضع ثرى العطوان